يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق برؤوسكم وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإِكُنْتُمْ مُبْطَأٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من أَوْ لَا مَسَّمُ النِّسَاءِ أَوْ لَا مَسَّمُ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْفَتَيْمَمُ فتيمم صعدا طيبا فمتحوذ وجوهكم وأيديكم منها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرم أنكم شناء قوم على أن لا